إِلَّا مَنِ اخْتُطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتُمْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ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 124. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 125. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 126. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 127. الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون مَن دُونَ اللَّهِ تَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَهُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ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 وَإنَاكُمْ إِ كُم غَوين فَإَِّهُم يَْومَئِذٍ فِيعَذاَذِ مُشْشتَرِكُون إِا كَذَلِكَ نَفعلُ بالِالمُجرِمين إِهُم كَلُوا إِذَا قينَ لَم ل إِ غَ إِ اللَّهُ يَسْتَتْبِرُون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 بَيْضًا أَلَذَّةً للشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمًا أَنْ يُنزَفُونَ وَأَيْدِيهِمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَنّ كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ الْفَوْآءَ بَأَهُمْ ضَ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 كُنْ أَوْرَقُنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّ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 فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَانْقَبَلُوا إِلَيْهِ يَذْعُنُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نَعْبُدُ لَهُ بُنْيَانَهُ فَأَلْقَوْهُمْ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ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 وهو من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبينا ولقد منننا على موسى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 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ جَحِيمٌ وَماَا مِن إِلَّا لَهُ مَقَُم مَعْلون وَإَِّ لَ نَحنُ الصَّفُون وَإَِّا لََحْنُ الْمُسَّحُ وَإِن كَُ ل قُلُون لَْ أن عدَناذِكْرَم مِنَ الأوولين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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون